الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمةه وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هذا خطاب لأهل الإيمان بالإنفاق إما رزقهم الله تبارك وتعالى وذلك يشمل الزكاة المفروضة والصدقات التي يتطوع بها صاحبها فهو حث على الإنفاق من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله وذلك يوم القيامة لا يكون فيه بيع لا يكون فيه ربح ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله تبارك وتعالى ليس هناك خلة صداقة يمكن أن تنقذ من عذاب الله جل جلاله ولا شفاعة شافع يمكن أن يتوسط فيتخلص الانسان من النار أو يخفف عنه من عذابها والكافرون هم الظالمون الذين وضعوا العبادة في غير موضعها وأوقعوها في غير موقعها صرفوا شكر النعمة في غير المنعم يؤخذ من هذه الآية من الهدايات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى من مقتضيات الإيمان خاطب المؤمنين بهذا أنفقوا فإن إيمانكم يقتضي إنفاقكم كذلك أيضا خاطبهم بوصف الإيمان يا ايها الذين امنوا باعتبار أن هذا الإيمان يكون سببا للاستجابه لله تبارك وتعالى حيث أذعنت قلوبهم له وانقادت فإن هذا الإيمان يحمل صاحبه على الطاعه والانقياد لربه ومولاه جل جلاله فخاطبهم بهذا الخطاب يا ايها الذين امنوا كذلك أيضا الموضوع يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطى واولى ورزق ثم يدعو عباده بعد ذلك إلى الإنفاق وذلك يدل على أن العبد ينبغي أن يستشعر أنه لا منة له في هذا الإنفاق أنفقوا مما رزقناكم فهذا رزق الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى وتفضل فيدعوك إلى الإنفاق مما أعطاك مما رزقك فلا فضل للعبد ومن ثم فإن هذا العمل لا يصح بحالة من الأحوال أن يورثه العجب والغرور تعاظم والتعالي عليه أن يحمد الله عز وجل على أن وفقه لهذه النفقة لا حاجة أن ينفق الإنسان ثم يعلن هذا الإنفاق للناس من غير حاجة فإذا وفق الله العبد إلى شيء من البذل فينبغي أن يخفيه فيكون من أنفق النفقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة الاخلاص والإخفاء فإن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك والتعامل معه ويجزي عليه أفضل الجزاء أنفقوا مما رزقناكم فهذا من رزق الله تبارك وتعالى كذلك أيضا يؤخذ من هذا الموضع أنفقوا مما رزقناكم من ما أنه لا يطلب إنفاق كل المال وإنما يخرج بعضه في الزكاة المقادير التي حددها الشارع لكوات الأموال الذهب الفضة ونحو ذلك بما يكون بنسبة 2.5% ربع العشر فهذا شيء يسير وهكذا فيما حده الشارع في الوان الاموال الزكويه من الزروع والثمار وكذلك ايضا مثل بهيمه الانعام فهو شيء يسير ثم ايضا تامل قوله تبارك وتعالى انفقوا مما رزقناكم رزقناكم فهذا يدل على ان ما يحصله الانسان هو رزق من الله تبارك وتعالى هو رزق فالإنسان لا يحصل هذه الأموال والمكاسب والأرباح والثروات بذكائه ومهارته وحذقه فلا يصح أن يضيف ذلك إلى نفسه على سبيل التعاظم كذاك الذي قال إنما أتيته على علم عندي فالمؤمن بخلاف ذلك العمل والسعي والضرب في الأرض وألوان المزاولات كل ذلك أسباب لكن الرزق حقيقة إنما هو من الله تبارك وتعالى فقد يذهب الإنسان ويكدح ويقضي وقتا طويلا من أول النهار إلى آخر النهار ولا يرجع بشيء كما هو مشاهد سواء كان ذلك في تجارة بيع وشراء أو كان ذلك في شيء من الحرف قد يصنع أشياء ولكنها لا تشترى منه قد يدخل البحر ولا يصيد وقد يصيد ولا يشترى منه ذلك اليوم قد يزرع ولا يخرج الزرع وقد يخرج ولا يخرج الحب أو الثمر وقد يخرج الحب والثمر تأتي الآفة فتأتي عليه وتفسده وقد يحصد ولكنه يكون كاسدا فهذا كله من الله تبارك وتعالى قد يفتح الإنسان متجرا في لون من ألوان التجارات، ولكنه يخسر، يستأجر هذا المكان، يؤثث هذا المكان، يبذل الأموال فيه، ولا ربما يقترض، ثم بعد ذلك لا يرجع بشيء، خسارة وديون، وهكذا، فالرزق من الله، ومن ثم فلا يصح بحال من الأحوال أن الإنسان يغتر بما يحصل في يده أو يبخل به، الكسب سبب، هذا لا ينكر لابد من هذه الأسباب. ولكن المسبب هو الله تبارك وتعالى هذا الغني وهذا الفقير بأي شيء صار هذا من أهل الثراء والغنى وبأي شيء صار هذا من أهل الفقر قد يكون هذا الفقير أذكى بكثير من هذا الغني واجلد وأقوى جسدا وأعلى همة وأكثر نشاطا وقد يكون هذا الغني في غاية الضعف والخمول والكسل وقلة الحيلة ومع ذلك تأتيها أنواع المكاسب والأموال فهذا رزق الله تبارك وتعالى قسمه بين العباد فإذا دعا عباده إلى الإنفاق فينبغي أن يستجيب ويبادر مستشعرين أن المنة من الله تبارك وتعالى أنفقوا مما رزقناكم ولا يستشعر أن هذه النفقات مقطوعة من قلبه كما ذكر الله تبارك وتعالى في صفة المنافقين من الأعراض ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر فهو يشعر أنها غير مخلوفة وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الحث على المبادرة والاسراع في الإنفاق واغتنام فرصة العمر قبل فوات الأوان طالما أنه في وقت الإمكان وإلا فقد تقوم قيامته بموته وقد تقوم القيامة ثم بعد ذلك أيضا لا يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن ينفع نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سرعة قيام الساعة وذكر الرجلين ينشران الثوب بينهما فلا يحصل هذا البيع هذا لا يبيع وهذا لا يشتري ولا يطويانه ساعة تأتي بغته من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إذا قطع عنه هذه الأمور التي يمكن الخلاص بها فمعنى ذلك اليأس الكامل من التدارك لا بيع ولا خلة ولا شفاعة هناك لا يوجد كسب وكل أحد مشغول بنفسه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يراه ولكنه لا ينفعه في قليل ولا كثير كل مشغول بنفسه ولا أحد يشفع لأحد حتى يأذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالشفاعة فيأذن للشافع والمشفوع والشفاعة نفسها وهذه لا تكون للكفار كما قال الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا أحد يغني عن أحد ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل يعني كون يفتدي بغيره أو يفتدي بمال ولا هم ينصرون لا أحد يستطيع أن يخلصه بالقوة هذه كل الوجوه التي يمكن عن طريقها الخلاص فقد نفاها وهذه الشفاعه المنفية هنا ولا شفاعه يعني الشفاعه المنفية هي الشفاعه للكفار وهنا أيضا يؤخذ من هذه الآية من قوله تعالى والكافرون هم الظالمون ما يشعر أن هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون للكفر كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشفعين وقوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون لاحظ هنا التأكيد بهذه المؤكدات والكافرون هم أجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام يعني ما قال والكافرون ظالمون وإنما قال والكافرون هم مما يقوي النسبة نسبة هؤلاء إلى الظلم وكذلك تخلأل على الظالمين فقال والكافرون هم الظالمون فهذا يشعر بالحصر يعني كأنه لا ظالم إلا هم وكذلك أن هؤلاء قد استحقوا النصيب الأوفى والأعظم والأكبر من الظلم يعني كأنهم حصلوا الوصف الكامل في الظلم تقول هذا هو الكريم هذا هو الجواد تقول هذا هو الصبر يعني الكامل الذي يستحق الاشاده فهنا والكافرون هم الظالمون كأنه لا ظالم إلا هم لأنهم قد اتصفوا بالظلم الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك أن هذا المشرك الله أعطاه أولاه وأحسن إليه وأنفأ وأكرمه ورزقه ثم بعد ذلك يصرف الشكر إلى غير من أنعم عليه فهذا أعظم الظلم يضع العبادة لمن لا يستحق فذلك ظلم عظيم لهذا قال والكافرون هم الظالمون يقول عطاء بن دينار رحمه الله الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون وفرق بين المعنيين كافرون هم الظالمون لو قال والظالمون هم الكافرون كان يكون ذلك فيه ما فيه من الحرج وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما هو متوجه إلى المشركين كما قال ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا وسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع القرآن العظيم يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم وصل الله على النبي نحمد وعليه الصحباح إذا كان لديكم إضافاته فضاء حسن نعم يقول الأمر هنا بالإنفاق يا الذين آمنوا أنفقوا هذا هذا له محمله على الوجوب إذا قلنا هذا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة فيكون ذلك من المجمل الأمر الأصل أنه للوجوب فيكون متوجها إلى النفقة الواجبة التي هي الزكاة وكان في أول الإسلام في أول الإسلام لما كانوا في ضيق وشدة حال كان ما زاد وكان فضلا عن الحاجة حاجة الإنسان يجب عليه أن ينفقه فيما ذكره جمع من السلف رضي الله تعالى عنه وذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنثون فذهب طوائف من اهل العلم إلى أن هذه كانت في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخت الزكاة المفروضة وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ذلك كان في أول الأمر ثم بعد ذلك فرضت الزكاة فنسخت هذه الآية وصار المال الذي يخرج منه الزكاة ليس بكنز ولو كان تحت الأرض ولو كان مدفونا وبعض أهل العلم قال إن الآية ليست منسوخة وإنما والذين يكنزون الذهب والفضة يعني الذين لا يخرجون زكاتها فكل مال لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض وكل مال أخرجت زكاته فهو كنز ولو كان تحت الأرض كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت الأرض كل مال لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان فوق الأرض فهذا هو الأقرب ان الآية غير منسوخة نعم، طبع. ما في تعارض هنا انفقوا مما رزقناكم هنا أمر بالإنفاق مما رزق الله تبارك وتعالى عباده هناك في ذكر وجوه الإنفاق وجوه الإنفاق في سبيل الله بعضهم قال إذا قيل في سبيل الله فالمقصود به الجهاد في سبيل الله وبعضهم يقول في كل وجه من الوجوه المشروعة التي يتقرب بها إليه سواء كان ذلك في الجهاد أو في الدعوة إلى الله أو في أطعام الجوعة والفقرة والمساكين والأرامل وما أشبه ذلك كله في سبيل الله وآت المال على حبه ذو القربة واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر الله فعدد وجوها في الإنفاق فتارة يذكر الوجوه التي يبذل فيها النفاقة وتارة يحث على الإنفاق ويبين أن ذلك مطلوب شرعا وأن ذلك لا يطلب فيه إنفاق كل المال وإنما بعض المال. كما قال الله في أول سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون فلاحظ أنه قال في سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وماذا ومما رزقناهم فبعض العلماء قال هذا ذا الزكاة الواجبة لأنه ذكر الصلاة والعادة أنه يقر بين الصلاة والزكاة وبعضهم قال يشمل الزكاة وغير الزكاة لكن لا يطلب إنفاق كل المال ولهذا فإن سعدا رضي الله تعالى عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما مرض وأراد أن يتصدق بماله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ثم بعد ذلك لما قال الثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وتكلم العلماء في انفاق كل المال هل هو مطلوب هل يقبل هل يصح هل يشرع إنفاق كل ماله فبعضهم قال لا يزيد عن الثلث أما في الوصية فلا يزيد عن الثلث لكن في حياته هل له أن يوفق كل ماله؟ في سبيل الله بعض العلماء منع من هذا وبعضهم فرق كالشاطبي فقال يختلف باختلاف الأشخاص فالذي عنده يقين تام ولا يتلفت إلى المخلوقين إذا أنفق ماله اي يعطوه فهذا لا إشكال كما أنفق أبو بكر كل ماله رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهله؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله وجاء عمر بشطر ماله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهما، فالشاطبي يقول إذا كان الإنسان كامل اليقين يقبل منه ذلك، وإذا ضعف يقينه فإنه لا يتجاوز الثلث، هذا في غير الوصية، هذا في النفقة في الحياة، فصلوا هذا التفصيل استنباطا هكذا فصل الشاطبي وإلا كثير يقولون لا يتجاوز الثلث لأن وسلم قال الثلث والثلث كثير، الشاطبي يحمله على أن هؤلاء كانوا أصحاب اليقين الكامل، ويذكر الرواية. أخرى أن آخر جاء بي قطعة من ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه تعرض له فأعرض عنه أخذه فرماه بها كالمغضب وقال يأتي أحدكم بماله ثم يتكفف الناس ما قبل منه بينما قبل من أبي بكر وعمر قال للفرق بين هذا وهذا هؤلاء يقينهم كامل وهذا يقينه أضعف لكن هذه الرواية ضعيفة لا لا خلة هنا نفى الخلة لا خلّة تنفع تخلص الإنسان من عذاب الله عز وجل ولا الشفاعة مقامات يوم طويل فبعض العلماء يحمل مثل هذا على أن ذلك لا ينفع في وقت من الأوقات والناس يكونون في شدة وكرب فإذا قضى الله بينهم الحساب ثم بعد ذلك يأذن بالشفاعة فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون ومن الشفاعات أن يشفع لأقوام استحقوا دخول النار من المؤمنين لا يدخلوها وليقوى من دخلوا أن يخرجوا منها والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في رفع المنازل في الجنة إلى غير ذلك وبعضهم يحمله على نفي الشفاعة للكفار هنا الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار وبعضهم يقول عام لكن هذا في بعض المقامات الكل مشغول بنفسه لا أحد يرتفت لأحد ولا أحد يشفع أحد، ولا أحد يخلص أحدا كل يريد الخلاص لنفسه يكون في حالة من الشدة نفسي نفسي هنا. بدل العلم الإنفاق هو طبعا الإنفاق الأصل المقصود به الإنفاق المال لكن يدخل في عموم الإنفاق بدل العلم أن يبذل العلم وأن يبذل أيضاً في الجاه يك يعني يشفع يبذل جاهه يشفع الناس يقضي الحاجات وما يشفع ذلك كل ذي رأي أو مشورة أو فضل العلم أو نحو ذلك فإنه يذل للناس ولا يبخل به طيب أحسنت أنفقه فأضافه إلى العباد أنفقه ما يدل على أن العبد يصدر منه العمل أو نحو ذلك خلافا للذين ينفون ذلك من أهل الضلال والبدع الجبرية الذين يضيفون ذلك في الله يقول إنسان مجبر على أفعاله أحسنت. كيف يحصل على السفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا في فضل الصلاة عليه أن ذلك من أسباب الشفاعة فهناك أسباب متعددة لكن أعظمها الإيمان لأن الكافر لا شفاعة له فتحقيق الإيمان هو أعظم أسباب الشفاعة وهناك أعمال خاصة فمثل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يقدد خلف الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ونحو ذلك ألف بعض العلماء كتبا خاصة في الشفاعة فذكروا أنواعها وأدلتها والأسباب التي تحصل بها هذه الشفاعة مطبوعة وموجودة وهناك سلسلة في العقيدة أيضا في بعض أجزائها حديث عن اليوم الآخر من خلال أدلة صحيحة وبعبارات سهلة وكلام واضح يمكن مراجعته وفيها حديث عن الشفاعة وأنواع الشفاعة ومن يستحقها ونحو ذلك. طيب رقي شيء تفضل. صدق الواجب الراجح إن إن فقط. بعض العلم يقولون في المال يعني ما يجب إخراجه غير الزكاة سوى الزكاة والأقرب أنه لا يوجد إلا الزكاة وهذا الذي عليه الجمهور. love us.